لامتيا روح يا عله الوجودي اذ عشت فينا حوزتان عشت بلا حدودي عشت فينا حوزتا عشت بلا لو كان سم الغدر قد في حدودي لمرا حفتنا سيدي بنبضك السرمدي يا غايۃ المقصد وروعه السعدي اما انتنا للغد بفيضك الاجدد وانت في المرقد تشعك الفرقدي احتنا سيدي نبرك السرمد يا المقصد وروعه السعد لي اما انت لالغد وأنت في المرقدي تشعك الفرقدي وأنت في المرقدي تشعك الفرقدي خرجت أقمارا بها تبصير كل عيني خرجت أقمارا بها تبصير كل عيني مثل البروجر ديقي أطبان من حنيني لِلْبُرَاجِ رَذِقْتَ أَتْلَمَ مِنْ حُنَيْنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ بَاعَ الْخُمَيْنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ بَاعَ وَبَاقِرَ الصَّدْرِ الرَّهِيبِ بِالثَّائِرِ وباقر الصدر الرهيب الثائر الحسين وباقر الصدر الرهيب الثائر الحسين وباقر الصدر الرهيب الثائر خرجت أقمارا بها تبصر كل عيني من البروج الرديقة من حنيني والحمد لله الذي قد باعث الخمين والحمد لله الذي قد باعث الخمين وباقر الصدر الرهيب الثائر الحسين وباقر الصدر الرهيب ولمد لا ينطوي في بحرنا المينوي ولمد لا ينطوي في نناينا <سؤولينا> وين بالخامنا القوي فوقنا تستوي وبالشهيد الروي عباسنا الموسوي وبدرنا النصروي وحزبه المهدوي وبدرنا النصروي وحزبه آل مد لا يمطوي بمحرنا المينوي <سؤال> بالخامناء القوي صفوفنا تستوي وبالشهيد الروي عباسنا الموسوي وبدرنا النصروي وحزبه المهدوي وحزبه المهدوي وحزبه نحن من العالم أغناظنا نعتي نحن من العالم أقنادنا نعتي فكيف لو دامنا الجوماً بهشتي وأين موسى الصدر وحزناً عليه له اشتياق قد نمأ في كل بيت له اشتياق قد نمأ في كل بيت ولو باقى الحكيم سيدنا العظيم ولو بقى الحكيم سيدنا العظيم لكان واسستان درعا للعراقي ومصطفى الخميني وأحمد الخميني ومصطفى الخميني وأحمد الخميني آه وكم أتعب لأسهم الفراقي أهي وكما تعبنا سهم الفراقي ولو بقى الحكيم سيدنا الحكيم ولو بقى الحكيم سيدنا الحكيم لكان وسستاني درحل العراقي ومصطفى الخميني وأحمد الخميني ومصطفى الخميني وأحمد الخميني آهي وكانت عابن سهم الفراق آهي وكانت عابن سهم الفراق آه والسيد الخوي جرح قلب الزماني ضاع في الدرب جرح قلبه غاني والسيد الخوي جرح قلب الزماني ضاع في الدرب جرح قلبه غاني تستمر <سؤ asthma> الناس وتفقد عدوان لما عليهم جاء جو حل انكراني لما عليهم جاء جو حتى استمر الناس وتفقد عدوان لما عليهم جاء جو حل انكراني وفقد صرح وفقد صرح الديني اميني زين الديني وقلبه العلامه الشيخ حسين وقبله العلامه الشيخ حسين وهالال اشجان ليوسف البحراني وهالال اشجان ليوسف البحراني وللمطهر الى تجف عي على <قليل موضوع تسجفه> المطهر لا تجفوا <هو> اي والسيد الخويج حنف في, في الدرب حتى استمر النزف فقدوا عدول حتى استمر النزف فقدوا عدول لما عليهم جاء جحا لما عليهم جاء جرح لنكراني بعد وفقد صرح الديني أمين زين الدين وفقد صرح الديني أمين زين الدين وقبله العلامة الشيخ حسين وقبله العلامة الشيخ حسين نعم وهالة الأشجال ليوسف البحراني وهالة الأشجال ليوسف البحراني وللمطهرين تجف عينيه وللمطهرين تجف عينيه هذه جامعة الصادق أكرم هذه رجال المذهب الشيعي وأنعيم عظماء الاشرق من عظماء فع عليه وعلى قم وسلم هذه جامعه الصادقه الكريم برجال الازهد الشيعي وانعيم عظماء الاشرق من عظماء فع عليه وعلى بِتَوَالِ العُرَفَ نَحْنُ نِلْنَا الشَرَفَ وَتَسَلَّحْنَا بِعِزٍّ وَكَرَامَةٍ وَبِقَمِّ الهَدَفِ هُوَ خُلُدُ النَّجَفِ وَبِقَمِّ الهَدَفِ هُوَ خُلُدُ النَّجَفِ خَصَّنَا اللَّهُ بِأَنْوَارِ العِمَامَةِ وَهُنَا Al-Fukahai Hafad Allah Lana khat al-Qiyada Walana فخر b-khat al-Ulamai Walana Fahrum b-khat al-Ulamai Oh, ahuna Yassiqidak Shurafaai Walana Jilfudal al القيادة ولنا الفخر بخط العلماء ولنا الفكر بخط العلماء صالحات باقية ورموز غالية حولها في الله شح أن لا لتفريق ولا نهجأ إلا كربل كلنا مرجع قال محمد wildonders woosh one� rahsi arts unbagia waohs aún h yelled ha bylha finish痾 en natwa a sad salih staff il nahena karpelah leater whal ideas afrikin walana ان الله بانوار العمامه وهلا وهنا يسر امتداد الشرفاء ونتاج الفضلاء من الفقهاء احفظ الله لنا افضل قياده ‫ وهنا, وهنا يسر امتداد الشرفاء ‫و نداج الفضلح الفقهائي الله لنا خط القيادة ‫ولنا الفخر بخط العلماء صالحات باقية و رموز غالية ‫صالحات باقية و ولا غفلنا ولا نهج الا كلنا مرجعنا ال محمد لا لتفريق ولا نهج كلنا مرجعنا amma walla yas'intida roshora fa in huwa nitajul fudla alfu faqai yahfaz allah lana alqiyada صالحات باقية هو رموز غالية حولها في الله شقلنا لوحى. لا لتفريق ولا نهجة إلا كربلا كلنا مرجعنا آلى محمد كلنا مرجعنا آلى محمد صالحات باقية هو رموز غالية حولها في الله شخصا نتوحل عليك عليك عليك عليك <تصفيق> <تصفيق> وهنا يسر امتدأ الفرفاء ونتاج الفضل الفقراء حفظ الله لنحط القيادة ولنا الفخر بخطى العلماء ولنا الفخر بخطى العلماء صالحات باقيه ورؤوس غاليه حوله في الله شغلنا اللوحاد لا لتفريق ولا نهج الا كربلا لا ولا, ولا نهج الا كربلا كل مرجعنا آل محمد